وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السم عليهم دائرة السَّمْ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا